فلم تقتلوا ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلى أنحتنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين فتفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنته فهو خير لكم وان تنته فهو خير لكم وان تعودوا عدوا لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا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 شديد العقال